بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى والسلام مبارك على عبد ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذه قراءات في شرح الأصول من علم الأصول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمه الله وسلم سرحة ثانية صفحة يوم كان في نعم الاسراطة كل ما توقع على من في كما دون فلسه بالآل وليس عليه الاسراطة من السرطة الاسراطة وهو قامت فإن كان تعلق به حفظ جميل ضمنه وإذا سبب فإذا ذكره على شيء جاء كان المحظم الثاني المحظمي فلا شيء عليه هذا المحظم للقرد كما توقفه ربك الشخص عن كذب وشفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان شيء الأشيح في بنفس القرآن من سفر بالله من بعد إيمانه إلا من سفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شرح بالكذب صدرا فعليه المدر من الله وله العباب العظيم ولكن الأصدر أن يصدع لزاعي الإحترام ويفعل او أن يصدر ولا يفعل يعني اذا إذا كان الحق الحق لي سبحانه وتعالى كما لا أكري على الكفر فإنه وقلوه مصممه بالايمان فإنه لا يكون آثما ولا يكون آثما ولا ترتب عليه أخر من هذه التي للترتب على الفعل وقلبه مطمئن بالايمان كما جاء في حادث عمار بن ياسر رضي الله عنه واقرار النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك والله قال الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان فمن اكره على الكفر او اكره على معصيه من المعاصي فانه لا يكون اسما ليه لان الاكراه عارض من العوارض التي يترتب الحكم على الشخص بها لانه فقد اختياره الان ما بيفعل باختيار مين اختياره باختيار غيره اختياره باختيار غيره والى قص ولهذا لا يحاسب على فعلها لانه مكره هل هذا في كل المعاصي او في بعض المعاصي دون بعض هذا الاكراه في كل شيء طيب حتى الزنا لا اكره شخص على الزنا هل يعتبر الاكراه هنا حيث ان الزنا يحتاج إلى تحرك شهر ونحن نقول الآن أن المكره لا يكون له إرادة بل هي أرده صغير هنا دخلت إرادة هذا الزاني فلو تحركت شهوته وليصدعني يزني إلا إذا تحركت شهوته انتصار انتصاب إذن الآن هذا حصل عنده إرادة لهذا اختلفوا في هذا فمن لم يرى الإكراه في الزنا قال بأنه لا يكون إلا لتحرك شهوته معنى ذلك أنه وافق على هذا الأمر كان داخلي ولكن الجمهور على اعتبار الإكراه في هذا حتى ولو حصل هذا فإنما يحصل هذا بداعي الطبع بداعي الطبع لا انه موافق على هذا ولا أنه مختار بهذا فهو يكره هذا الأمر ولا يريده نعم فإذا أكره الإنسان على فعل معصية فإن العبد لا يؤاخذ على هذا لأن الإكراه سلب لإرادة الإنسان واختيار الإنسان وهذا من سماح الشريعة ورفع الآثار لكن تبقى مسألة هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ولا يصبر ولو أدى ذلك إلى قتله طبعا هذا في الإكراه المعتبر وليس كل شيء يعد إكراه هذا في الإكراه المعتبر اللي يجب الإنسان يحصل هذا الإكراه من قادر يعني على تنفيذ ما يتوعد به ويكون الإكراه مؤسيان لما مثلا واحد يقول لك مثلا ايه انت يا تحلق رحيتك يا معوشتي الشغل مثلا فلا يعد هذا اكراه لا يعد هذا اكراه ابحث على عمل اخر والله عز وجل يرزقك لا يعد هذا اكراه مثلا او زوجتك تقول إما ان انا اطلع متبرجة بهذا ولا طلقني او اطلقي ذات البيت فيقول طيب ماذا اصنع انا وعيالي وكذا فيطلق هذا او يكره على فعل مثلا شيء معصية مثلا من أجل يعني مثلا كان يصافح نساء أو مثلا قد يترخص ببعض المعاصي معهن بدعوى مثلا أنه لا يستطيع أن يمتنع عن هذا لأنه يعمل عندها أو مثلا في ملتها فكل هذا لا يعتبر اكراه لا يعتبر إكراه لما الإكراه الذي يرحق بالإنسان ضررا في بدنه وأدل القتل وهذا هو كامل الكامل أو أدل مثلا من عضو أو شيء فهذا اكراه ايضا نعم. ولكن إذا كان يكون فيها في مسألة مهمة أيضاً فاتت في هذا إحنا قلنا في المعاصي بيعتبر الكرافة طيب في القتل لا يعتبر في القتل طيب اشمعنا دون المعاصي مم. لأنه الآن إحنا إنما راقص الشرع في المعاصي باستلقاء نفسه إنما هذا حينما يكره على قتل اخيه فقتل نفسك أفضل من اعتبار الكراح حتى يحصل حصانة للنفس فهذا قتل نفس فليست نفسك بأولى بالنفس غيرك يبقى لو أكره على القتل فإن ذلك لا يعتبر ولو أدى إلى قتل لأن في نفسك تقتلها تقتل فلتكون نفسك حتى لا تكون متعدية طالما لا يحصل موت يحصل نفسك اللهم إلا إذا سلبت إرادة الإنسان فأصبح كالآلة كأن يحمله حملا يشيله ويضرب به غيره مثلا فإن كان كالآلة أصبح كالآلة فقد به فقد أي شيء لم يمارسه بنفسه أصبح كالآلة إنما إذا أكره على القتل فإن ذلك لا يعتبر نعم واجب في هذا الشيء اذا كان وفق سنه الصدور في بدايه يكون فيها ضار عاما على المسلمين فالواجب ان يصدر بان هذا من باب الجهاد والجهاد واجب ان فرض عينه او فرض كفايه كان هذا الرجل الذي اكرم على الكفر اذا بعد ما عليه سيناء الولد بعينه من ولا الوردي لا هو لأن من الآن لا يتعلقه في في من نفسه من القصة وإن ما فكان ذلك من ذلك ذلك نفس الله السلام. يعني الإنسان إذا أكره على شيء لكن هذا الشيء سوف يتعلق به لو فعله فساد لجين الناس ماذا يصنع يصبر لأن الأمر الآن تعدى نفسه كما حصل لإمام أحمد رحمه الله تعالى لو أن أحمد طالع وترخص لا الثبث على الناس المسألة وبالتالي قد يستمرئ الناس وقد يقتلع الناس بهذا القول الكفر فصبر رحمه الله تعالى وكان على استعداد ولو قتل لكن الله أنجاه سبحانه وتعالى فلو المسألة تتعدى بعض الشخص إلى حفظ الدين وأنا الدين فلأحفظ بهذا أو لفحص الفساد الذي للناس فيبقى يصبر ولو أدى ذلك إلى الإئذ إلى القتل زي الجهاد بالضبط في سبيل الله الآن هو ده من عدو وأرضنا إحنا ولو أدى ذلك إلى قتل كثير منه بنادفع العدو لو أدى ذلك إلى قتل فنحن حد قال للقتال شرطه أن يحصل قتله أبد وزي ما الجهاد هذه طبيعته بالسيف فكذلك جهاد الحجة والبيان فلو كانت حجة القرآن ستغلب بحيث تكون هي الحجة العامة وسيضيع الحق يبقى تصدر ولو أدى ذلك إلى قتل إنما لو المسألة بقى مسألة بقى تتوقف على الشخص فإن شاء ترخص وإن شاء لن يترخص الأمر أصبح فيه لا نوجب عليه الترخص ولا نوجب عليه هذا على ولكن في ولا في أو لكنه اذا تقضط من ذلك حمى نفسه الا أنه لا فيه حول الاسلام وثينه فلهذا أصدر على ان يفقى على قوله بأن السؤال كبات الله ورص العالمين عن شهده وأنه منهزل غير محلول ولا يعد ذلك من عائله ونساله ولكنه من حسناته أنه من اجل جميل جسدانه الله تعالى الله. طيب السؤال الثاني إذا على فعله سؤال اذا نظرنا على المذني صلى الله هل شرط رفع الاسم اهم ان يتعلم زيد اسم فراكيات من الراي من يقول ستره العقده عنه ويسلم بشرط ان يعلمه عند بائع القاص لا يتعلمه القاضي ولكن فلسفه ومرينه بالاداه كانه مخاطرهم بذلك ذلك وقال له انه لا يؤخر لانه قال ان يقرا بالله من بعد ايمانه الا من اذن وقلبه مطمئن بالايمان سؤال لو قال قائل اذا كان يسكنه ان يتاول فهل يسكنه ان يتاول هل يجب التاويل لو كان انه يقدر على هذا نعم الزواج يقول إذا أمنا فأشك أن التأولى أحسن لكن الزواج يكون مثالا يرحم التأولى لذلك العواج العاملية لا يعرفه وأرده أو يكون الخصم يعني دارس تجي تأول وقت لا شوف أنا ممكن أن تقصر أنا عودة تقول وراي كدد كدد كدد يعني ممكن يكون خصن كدد زي مثلا بعض الناس ممكن مثلا يجي من الاخوه لو مثلا أو كذا يجي واحد مثلا يتاول امامه بحلف معينه وكده لا انا عايزك احسب الشغل فولا ليه نعم في خلق القرآن المقال أحد الأئمة إن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور قال الأربعة مخلوق، قال الأربعة مخلوقة ويقف بالأصاب يقف بالأصاب قال تريد معك ثم لو توقع وإن تعجل ستطفل وإنه تحجل فإن إذن أعاني من بسيطه بسيطة ان الرجل قد يزل عن مراقبه التأويل عند الإكرام والطولات لا لا نشترط إلا مشترط الضامة عنه رجل وهو أن يكون قلبه مطمئناً بالإجمال إذا كان قلبه هذا النفذة لفعل الحديثون أما النفذة لترخي المجهور فالمؤلس سيزده سؤال بإذ كانت مائنا فضر في الحديث السلمان أن رضويني رضع على قوم الحديثون من النهر فقالوا لاحدهما قرب شيئا لأقلم سبيلا لها فقالوا بذبابا فلسل وقالوا إذ قرب شيئا لأني اطربت شيئا لها فضارقوا عمقه كذبت الجنة قالوا قال أيها الله الاول النار وهو مقرب قلنا قرب قرب لأنهم تهدد إذا لم يقرب وربعه فقرب فدخل الموقف أليس هذا من القرآن في الصورة والظاهر بلى فكيف يواخذ نعم قلنا الجواب أن هذا يحتاج وإذا أصحا فلاذا يجمل على أنك على من قبلنا ليس في هذه الحالة لأن الله تعالى رفع من الأرصال والأرصال كان على أنك شرع على حالة المحاسبة وإذا رأى فيه بيشتار. لكن لو على شرع ودي مسالة مهمة إليها في حال الترجيح. لا ناتي بحديث في شرع من قبلنا نعارض به أحديث عندنا ونصوصا عندنا لشرع من, من قبلنا إذا أقره شرعنا صار شرعا لنا أو إذا لم يخلف شرعنا فهو شرع لنا على كلا الأمرين إنما يعمل بشرع من قبلنا إذا لم يخالف النص عندنا لمن ما نيجي بشرع من قبلنا ونقول الله هذا دليل لا وإنما نحتاج إلى جمع إلى جمع زي حديث مثلا الغلام والرائب والساحر هل تستدل بي على جواز مثلا قتل النفس حينو هذا ليس في نفس لكن لو فرضنا فإننا نقول لا عندنا النصوص تمنع من قتل النفس فلما تجيب هذا الحديث يبقى تحمله هذا المحل الأمر الثاني الأمر الثاني أن هذا الرجل لو فرضنا أنه شرع لاننا نقول انه لا بد ان حفر منه موافقه بالقلب فهذا هو سجد لان قلبه اطمان بذلك طيب يلي خلينا نحمل هذا المحمل نحمل هذا المحمل انه لو لم يكن قلبه كذلك ماذا فرانا لأن الله سبحانه وتعالى خطر لدخول النار ان يطمئن أن يشرح القفر صبره أما من كان القبول مطمئنا بالإيمان فلا يصح. إبا هذا الرجل لو حصل وكان الحديث يعني في الباب حجة فإنه نقول هو محمول على اطمئنان القلب بالكفر لا بالإيمان وهذا التأويل ولا يرد به النص ذاته إلا أن هذا مسلك العلماء دائما في أنهم يحملون النص محامل لا تتعارض معه النصوص خلي بقيت للبعض ممكن يتعسف قولك ودي في مساء كثيرة لك إلا أنت بتحمل هذا المحمل ليه النص فوش يوجد محمل ليه أنت تحمل هذا المحمل نقول لأن النصوص الأخرى توجب هذا المحمل لأنه لا يمكن أن أحمله على محمل يتعارض مع إيه النصوص زي ما نحن مثلا في حديث مثلا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط نقول هذا نحن نعلم كمان لماذا نقول ليه حملنا على هذا لأن لا يمكن نشلول أن واحد يدخل الجنة مع مش أي حاجة غالب لأن هذا يعرض كل نصوص الشرق إن العمل ده مش في الإيمان خالب هتلاف الإيمان بس نصف كذا نقول بأنه يدخل الجنة ولن يعمل قط كل نصوص القرآن تصادم هذا في اشتراط العمل في مسمى الإيمان والتعريف الذي أجمع لي كل علماء السنة في أن الإيمان قول وعمل يبقى نحمله محملاً إيه؟ محملاً يتوافق يتوافق وهذا محملاً يستعسفياً إذ ورد نفس اللبزي في الأحاديث الأخرى ويمحمولتهم على هذا نفسه اللبزر لم يعمل خيرا قط وكان قد أزح فرع شجرة لم يعمل خيرا قط وكان يبيع في إسلام يحنان ودقى للجنب يبقى هذا محمول على عدم الكمال لا على عدم وجود الفعلية أصلاً ونادى الشيخ مصيغ العرب التي تقوله مثل ما جاءت الصحيح أما معاوية فرجل لا أما أبو جام فرجل لا يضع العاطف عن إيه؟ عن عاتقه يبقى أن تحمل المحمل الذي يتوافق مع النصوص بدل من أن تأخذ هذا وتعارض جميع النصوص يبقى لما نقوله بتحمل النص عن محمل معين ولو لم يرد في النص نفسه التصريح بهذا المحمل وردت في النصوص الأخرى ما يعين حمل النص على هذا وإلا كانت النصوص متعارضة ولا كانت النصوص متعارضة زي مثلا نصف النص لأنك لو لم تحمل هذا أول النص فإنك تصادم كل نصوص الشرع بإجماع حتى عندما يقول بنص لم يعمل خير القاضي. إيه هو أنه لم يعمل خيرا قط ظاهره أنه لعمل لسان ولا عمل قلب ولا عمل جوارح تقول أصلا عمل أقول لك أول تبقى ثاني ماذا يعني ناتفق على العمل بظاهره يعني ناتفق على التأوين اتفق اتفاق مع العمل بظاهره فخلاص يبقى إنسان في الجنة خالص من غير أي حاجة عمل قلب ولا عمل جوارح ولا قول إن حتى قوله قال خير حتى لو هو بيقول يبقى دخل يبقى لم يعمل خيراً قبل إذا قلنا الصغع على ظاهرها يبقى إذن كل دولة يدخلوا الجنة ولا داعي الإسلام كل نقفل بقى المصحف ونقفل السنة ونقول وداعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويا جماعة على وجه الاستحاف أو الوجود تبقى تعدم بسيطة سناتك هل يدخل الجنة إذا لم تقل ولم تعمل عمل لا لا لا, لا إحنا مش أرض كده لو أصدقوا لا لا نطلع عاملت قربيع عاملت قربيع بالنصر ثم احنا بنطلع عاملت قربيع بالنص <تبعنا> من فليس تأوليك أولى من تأويلنا يبقى صالما المسألة كده أطبح النص مشتبها ودع هذا النص على فرض يعني الجدل من أن احنا ما ندعوش احنا الاستدين اللي بيه ودع هذا تعالى النصوص القاضية لأن العمل منا الإيمان يبقى ما نجيش نتعسف في أي مسألة نقول أصل التعليل هذا أو العلة دي لم يارد النص بها لا وارد النصوص بالخلو المختباه نعم <تصفيق> زي, زي حديث زي حديث الرجل اللي مثلا ليس له من أعمال صلحت ولا إلى لا إلى الله يوفق ولما تحطت البطاقة دي طاشت الصحايف كلها ويقول لك اقتصرنا على القول بس نقول له يعني ايه يعني يقول القول وكذا وتجاوزنا عن عمل قديمة خلاص وحطرت النجاة نقول له انت اكيد بتقول هذا نقول له اكيد اكيد يعني نبي يقوله بيعمل عن القلب تبتشف الصحايف يقول هذا النص ولا نقوله نقول له طيب كيف نؤول ذلك من يدخل النار وهو يقول لا اليه لله وعند عمل القلب ويرجع تاني لأنك لو قلت أنه هو ما عمل عمل القلب مش هيطلع من النار ده العصاء العصان العصان يحذبوا في النار دول معهم عمل قلب خرجوا بيه مع القول ولا ما معهمش ايه وعاكموا هيطلع ازاي معك سب معه يعني المعنى هنا فيه من يقول ويعمل عمل القلب ومع ذلك عذب فلو قلنا بالظاهر أن من قال ما عمل القلبي فمن يفتد له النجاة وتخرج الصحائف يبقى الآن تعذيب الله سبحانه لمن قال وعمل بعض أعمال وعمل عمل القلب يبقى ظلم لكن نقول بأنه يبقى إحنا زي ما إحنا بالأول بقى نقول إنه لا إله إلى الله نتشرب الصحف لا إله إلى الله خاصة لا إله إلا الله معين لا إله إلى الله تخصصها وشروطها لكن هذا الرجل له حال خاص عشان نجمع النصوص كلها الحال الخاصة نقوله ايه دي سهل. المهم ألا اتعارض مع نصوص لان لو قلنا ده حال عام يبقى يقتضي ذلك الظلم من الله اذ يعذب من يكون في النار وهو يقول لا اله الله وبعدين يطلع مع اتفاق الجميع انه لا يخرج من النار لا يخرج من النار احد لم يعمل عمل القمر انما الخلاف اللي يعني ظاهر مما هي نفاش خلاف عندها للسنة تعمل جوابها أو اللي يقال تبعتم يا إخوان إذن مسألة إذ بحث عن العلة لتوافق النصوص مثلك مين مثلك الراسخين مثلك الراسخين وإلا لتضاربت نصوص الشرع والإنسان إذن لم يفهم مسألة يرجع إلى أهل العلم يرجع إلى أهل العلمي في هذا الباب يتضح له الحق نعم الذي على هل هذا على والكرف انه اذا اقرانه على هذا فانه يريد ان ينتقل في هذا الشيء يقول له اذكر ويعين من فعل المحاضره ان هذا فلا يعلق جمعه عن ايذائه على شيء معين وانما هو اقتضى ايذاء فليصبح عليه نعم بالدين لانه يطيع الله عز وجل فالذي يُغذى في ذلك ذلك ما ولا أُغذى على أي العهر لا يجب وهو ماشي في طريقه لكن المجرم يُغذى على أن يتقل هذا الشيء أو على ان يفعل هذا الشيء المحرم الفرق دقيق جدا انتبهوا بين على فعل محرم تؤذى مش تؤذى عادي كلا وما على حاجة تقول تعالوا بقى انا كذا وكذا وكذا لا افتلا لما عليه اصلا لا انت تؤذى تؤذى في شيء معين تؤذى في الله تصلر لكن تكرع على فعل شيء دي مسألة اخرى <تصفيق> وهذا نصف طريق ان اول فما تنفع على الطريق المستقيم وتنطورا على الامر للعب ولكن اذا من اجميل المنا بحثة فيجب في حسنة صورة سؤال ان صين احنا نفرها اذا اولي او اولي وعلى مال على مال يحدث فانه يقعد لا رفع عليك لا اي من ذلك، يوصف له في طين المحرم في أو ترك المشهور به وجوبا ولا بد من ان يصلوا لما اوصلوا الطفاه اليه عمارا حيث كتبوا اباه وامه وفعلوا فيه افعالا عظيمه فيه الايه الكريمه الا من اكرم فتوجهوا ان هذا على حذف على كل شرك والإفرش في رؤية ربط الآلة لا بحسوس سببها لأن هورا من هوري لا يزيد العمور فلو قيم الإنسان إما تذكر وإما أن نصيح بها بالسلم فتبا وإهادة لنجد بها بك إطراعه ولا يجوز أن يجعل الحسان أسمه مقاما لأجهة تهدير ونجه إليه لأن الإطراع على كل شيء اختفى <تصفيق> نعم اذا إذا على أن يكرر هذه المسلمة للإستمرار على أن يكرر هذه الكلمة للإستمرار أو على هذا الفعل بالحذوب له مثلا للإستمرار لهذه المؤمنة للإستمرار فالجوال إذا أقرره مؤمنة مصر وبعامل رجع عنه الابن ولا يتكره إلا إذا أعاد الإستمرار إذا زال تنزيله فرصه وإذا جاء تغم وجوده فعكسونه فلا أسلح على الأول لأن الأول أن يتبذل قاطمة وثانياً قد يكون إذا رأى من سحن سحن من العديمة يليل لأن بعض الناس من غيره ليرى غيرهم لجرى الحزن للتنزيل سيوجده أول مرة ويرى أن يتمر أم يرجع بمعنى انهم لا قصة بيقصد فكر كالإكرام المعين ولا يسفل إكرام مزور لأن الإكرام لا يطريق مدين الشيء إنما يريده أن يساعد أحال الإكرام وقد افترض لنا ان هذه الموانع الثلاثه الا عليهم الكتاب والسنه وان الاكرام على فعل المحاضره لا يترتب عليه شيء ولا اكان في الكفر او في النتوه بشرط يكون الانسان مطمئنا بالايمان غير راضي الى عليه الماضي لما رفع عليه بمعنى أنه لم يكن يريد هذا الشيء لكن الماضي لما رفع عليه الوضع يديه وطمئن إليه قال له لكوه إثماء إنه سياري لأطلعه تعالى السابقة واشترض وقال الا وقال إلا للحفر رفعه المؤمنين بالإيمان فالحفر من صارب على أن يفعل فلسنح واسبه ولما رغب رمضان اذا فازمته نس اخر واكل عند اهلته وكان مضطرات لان الان دخلنا من الاكرام عليه يعني لابد ان يستمر هذا معك اللي هو الاكراه و... الا ترضى في مرحله المرح بما وانت عليه اذا كساءت هنا لا يبقى هذا مستمرا معك أنت... واحد مثلا اكرم مثلا على حلقه حته مره مثلا يعني فمطلوب مثلا انه سيرجع بعد مثلا شهرين وسيكرهون على حلقه حته مره ثانيه في الشهرين ما يحلق لو افترضنا ان الفعل يعني ذلك يبقى انت تقدر الاثراء بقدره ولا تتعدى لان هذا يدل على الرضا هذا يدل على الرضا نعم وقف له ومن يكن على قرق الواجب فلا شك عليه حاجة إكرام وياجم وطاره إلا سأل فلوكل على قرق الواجب فلنمو مثلا إذن عدتنا كدنا وقدنا فرادنا أو قرقنا فرادنا أو قرقنا فرادنا يعني لن يكن على قرق الصلاة ف و... يصلي الآن من الظهر العصر لا يصلي وقفوا له حتى خرج وقت العشر فليس أثما لكن عليه قضاء هذه الصلاه بعد ذلك ولو بعد يومين لو تم الإكراف خمس أيام عشر أيام فانه بعد ذلك يعيدنا هذا طيب السؤال، لكن لو قال قائده قال الجواب سيقول إن أنت الإيمان معا لكن احيانا لا يمكن الإيمان لأن يكون وضع عليهم وضعا ويصنعونهم يتمنى فإن قالت, قالت ماذا لا يصلي بقلبه يتنبير اذا حدث عن الحاجة فإن أن تقولون يتمنى يصلي بقلبه هذا المهم يصلي بقلب يصلي بقلب نعم. الجواب نقول الفرق بشونة ان المريض احتاجه لا تزول ان هذا احتاجه لا تدور بسرعة هذا من وجه ومن وجه ان الله ان حيثة المرضى من قبله من دلدين والحيثة علة من فلو كان هذا المرضى ان حصل هذا المانع ويكون بينهما هذا الوقت ان اذا بالأفعال على ان له في الافعال مرخص له. فإن أكره على أن يبقى فلا يحج وهو واجب على الفور على الراجح فيما على أن يبقى سوى والحجر القول الله واجب على القول فماذا الأقول؟ الجواب وقوله إذا أتابت الغاب وجب عليك أن تفرج وأجب عليك في هذه المجدد أجب أن تزيد فيها على عدم الحج لا أجب عليك ويوضينا لأجبك نعم طيب وتلك الموانع إنما هي؟ وتلك الموانع إنما هي في الحق الهام لأنهم أولئهم على العقل والرغم اما في تمنع تمنع من عمان البلاد عمان الا الكلام الواضح حق سقوطه والله وحده طيب نقص عند ذلك في ما مضى في الاقتراحات المتعلقه بحق الله سبحانه ما يتعلق بحق المخلوق فهذا